أما طعون عمواس فعمواس بلدة بين الرملة والقدس وكان الطعون أول ما نشأ فيها والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال هلاك أمتي بالطعن والطعون وقال واخذوا إخوانكم من الجن وهو مرض ينتشر سريعا يهلك فلما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أرضاء أن الطعون فتك بالناس وكان قد عزم على أن يأتي الشام مرة ثانية لكنه رجع وقال نفر من قدر الله إلى قدر الله إن... ثم إن عمر كان عظيم الإجلال والتقدير لابي عبيدة رضي الله تعالى عنه أرضاه أمين هذه الأمة فبعث إليه يستدعيه وكتب إليه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة إنني أرغب إليك في أمر في حاجة إليك أريد أن أشافهك فيه يريد أن يقدم عليه ففقه أبو عبيدة أن أمير المؤمنين ظن به وأحبه وأنه يريد أن يسعى في نجاته فكتب إليه يخبره أنه فرد من الجيش واحد من الجند وأن قدر الله جل وعلا حاصل لا محالة، فاعتذر. فلما وصل الخطاب خطاب أبي عبيدة إلى أمير المؤمنين في المدينة وحوله جلساء وبكى، فقال له الناس يا أمير المؤمنين أ ما ت أبو عبيدة؟ قال وكأن قدي يعني وكأن الأمر سيحصل. ثم إن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه الله توفي في طاعون عمواس فخلفه في الناس معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فكتب معاذ إلى أمير المؤمنين يخبره بموت أبي عبيدة وكان مما كتب كتب فيه فإني فيا أمير المؤمنين احتسب عند الله امرأا كان الله في نفسه عظيما كان الله في نفسه عظيما وكان لله أمين وهذا والله من بديع الخطاب وجليل ما يوصف به أصادق الرجال ومعاذ معاذ في وصفه لأبي عبيدة لما أراد أن يثني على أبى أن يثني على أبي عبيدة قال الكلمة العظيمة كان الله في نفسه عظيما وهذا هو الدين أن يكون الله جل وعلا في قلب عبده عظيما ومعنى ذلك أن العبد يعظم أمر ربه ويجل نهيه ويحبه ويرجو ربه جل وعلا ويخافه فقال معاذ وهو يصف أبا عبيده قال كان لله أمين وكان الله في نفسه عظيم وكان علينا وعليك يا أمير المؤمنين عزيزا فعند الله نحتسبه ولله نثق به وإنا لله وإنا إليه راجعون فلما وصل الخطاب إلى أمير المؤمنين في المدينة بكى وبكى جلساؤه عنده أو معه وهذا كله بيان ما كان عليه حال أولئك الرهط من المعرف بالله بالله الذي تحبوا فيه تبارك اسمه